بسم الله الرحمن الرحيم حامين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى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 وَإِن لَّمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمًا وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُهَيْمِنٌ عَلَيْهِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وبشرى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 لدي وأن أعمل صالحاً وأن أعمل صَالِحًا ترضى وأصلح لي في ذر ليتي إني توبة إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عمرو ونتجاوز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 وَالْقَرْأَ أَخَّادٍ إِذَا ذَرَקَ مَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّظُرُ مِن بَيْن يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَلَى عَظِيمٍ قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آليتنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون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 كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكنناهم فيما ان مكنناكم فيه وجعلنا لهم وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدة فما اغنى عنهم فما اغنى عنهم سمع صاروا ولا افدتهم من شيء اذ كانوا اذ كانوا يتحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات لعلهم يرجعون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 داعٍ موسى مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم بَدَاعَ يَا الله فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والأرض الظوا لَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِ نَبِيَّ قَادِرٌ عَلَى أَن يُحِيَّ الْمَوْتَىٰ بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى نَارٍ أَلِيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا